أ و ل حاجه تقسمت س الرسائل اللي ع من دي ف نشهد ا ي د ت م ا م ث ا ن ي ح ا ج ة تسهل ي ب لك ل إ د ر ا العلم في دي يعني إيه؟ يعني بتسهل العلم في إ د ر ا ج الدراسه ف ح ن ا ل ت ق س ي م ت د ي ا ل تسلم دراسه يعني تسهل العلم ت ن ح ا ج ة هي ممكن تبراس عند إ ي ه اشياء ل أ بدخل مع بعضها كده فالذي القران و ا ل س ن ة لم ينزلوا بالتسيمتي بتل... بالموده ا يستبسط تقسيمات وسنه العلماء تسلمين دراسه ي تمام فحنث ا د و ل ا ل ت ز ك ي ر ع ب ا ر ة عن إ ي ه و اسمين أ و ل ح ا ج ة علاقه المرض تاني حاجه اجاوبه المرء بيه م ج ت م ع ن ا س ا ي تعيش م ع ي ت م ا م تربيه تعقديه تربيه قلبيه تربيه قلبيه لذلك في عيد واحده معتقدات الله عز وجل صحيحه ويعبد ا ل ل عز وجل ه ذ ا صحيح او بني على عيد عن التعقد وسلم ا ل ت ر ب ي ة ا س م ا ل ت ر ب ي ة اللي هو ع ل ب ا ر ا عن عبد العبد الرب قسم التربيه ع ر ض ي ة تربيه ت ع ب د ي ة ت ر ب ي ة ط ل ب ي ة تربيه ع ب و د ي ة يبقى عندك معتبر صحيح ينبني عليه اعمالك يعني تصحي باعمالك تربيه ت ع ب د ي ة تتعبد م ش ا ي ك ا ل ا س ت ا م يعني ع ش ا ا ن ت ب ي ت عن ا ل ف ر ا ئ و ل د ك ت و ر و ا ب ي ة I'm o i n g to g to e next s t e でも、それはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれは من الافضل من كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ان فيك ايه ح ص ل ت ا ن يحبون الله ورسوله الصحابه س أ ل ه قال له ايه دول حصلتين فيا ولا ا بتخلق بيهم مش بينفع ولا انا بتكلفها ولا ايه ح ا ج ة م و ج و د ة فيا ه فكان ايه ا ل ح ا ج ة انت مش م و ج و د ة فيك بتحاول تتكلفها فيها تصريح في الاخرين ع ي بقوله ليك محدش يقولك اي شيء من الاقلاع و ا ل ص ب ا ت او ا ل ع م ا ل أ و العبادات أ و كده اما ايه مش فاهم تلاقي كل صفاتك وفعله تغيري تمام فاذا هي عايزين نتواعد بعمل إ ي ه ファディーパブリアリーグ تلك ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل التنميه التي تصدر عنها ل ل أ ق ل ا م ا ل س ي ئ ة وذلك ك ا ل خ ي ا ن ا ت والكاتب والجزع والطمع و ا ل ج ب ه ل والغلطه و ا ل ف ر ش والبدائي وما إ ل ى ذلك طيب لو عدنا ندرس الاقلام مثلا م نفوش نفوش ا ل ق ل و ب لقرش و لا والله نفوش الرسولين يعني اول حاجه عشان ي ق ت ن ي ه ا الشعب يقول ايه عرفت ا ل ش ر ى ل ي ل ا ل ش ر ى ولكن اللي ت و ق م ي ن ومن لا يعرف ا ل ش ر ى من الخيرين ق ع و ا ه ل أ و ل م ر ك ن من حاجات انت ممكن تعوز تعوز بعد ك د ا ت تدعوا غيرك فيها ولتركها ويا ب ا تتعلمها وتعرف ادلتها وتعرف يعني ايه ازاي تتخلق م ن ه ا وازاي تتركها بمدير ك و س ي ه يا بن شريك و ا ل <سؤال> ل ه ベルです。 Gracias. ね م م ك ن ت تجدون تجدون ت ج ن تجدون ت ع د و ن تجدون تجدون تجدون تجدون تجدون تجدون تجدون ت ج و ن تجدون تجدون ت ج و ن تجدون تجدون تجدون تجدون ت د و ن ت ج ع و ن تجدون تجدون تجدون تجدون تجدون ت ج د ي ن تجدون تجدون ج د ن تجدون ت ج د ن ت ن ت و ن تجدون ت و ن تجدون تجدون ت ن تجدون ت ج ج د ت ج د ن ت ج ن ن ت ن تجدون ت ا حدوكي. طيب هنا باقي اراء السلف, السلف. في في الحسن. حسن ا ر و م السلف تعرفتهم بحسن الروم هي ق و ل ا ل ا م ا ل حسن قال الحسن حسن الروم فصل الوجه و ب د ل الندل وكف الاذل فصل الوجه وبذل الندل 僕のこれで終わりです。 تدخل عليه عشان تعرفوا من جلسته او من النار وضعه او من فلسو او كده ما كل شي ي ع ر ف ه يعني ي ه النبي صلى ا ل ل ن عليه و س ل سهل جدا و ي و ل ي الجائزه الصغيره ة ولكنهم كانوا يجب ان يكونوا منهم تعريفهم للمسلمين بينهم لكن هناك اشياء تتجول في المدرسه لانها تتجول في المدرسه لانها تتجول في المدرسه لانها تتجول في ا ل م د ر ل ه